وما أركان الصوم؟ الصوم له ركنان فقط هما النية والإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وجاء في النيه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والله أعلم